إِنَّ اللَّهَ يَا مُرْكُمُوا أَن تُوَزُّ لَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا عَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِرُكُمْ به. إن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 فَُوه إلىلَ الظَّهِ وَوسُول قُنتُم فَبَضُّوه إلَ الغَّهِ وَغاصُولكُ تُمتُ مِنونَ بِاللهِ وَْيَوملَخِد ذَلِكَ فَرُ وَأَحسَن تَويِيلَ أَلَمْ تَرَ إِلَ الذيينَ يَجْمونَ أَ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد منوا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا لا رأيت المنافقين يصدون عنك خدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك فقولا بالله ان اردنا الا ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم واعرضهم فأعرض عنهم وعرضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولونهم إذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فوربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لما لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولغما كتبنا عليهم أن قتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولغنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيثا وإذا لآتيناهم من لدنا النظمَ وَلذَينهُم صِرطَم مُسْتَفمَا وَمَي يُطَ اللهه وَسُول فَأل إِكَمَا عَن الذيينَ أَنْ مَ اللهَّهُ عَلَم فَأُل إكَمَعَ الذيينَ أَنْ عَمَ الضَّهُ عَلَيهِم مِن والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى من الله عليما يا ف فيوسُبَاتنَ وَإن فيِرُ جَمع وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَنْ لَضَبِ أَن فَإِن صَابَت أُم مُصبَةُم قَالَ قَذًَا عَنَ اللهَّهُ عَلَ إِذْلَمَكُم مهُم شَهذَا وَل إِنَ صَابَكُمْ تَقُْم مِنَ ال الظَّهِ لا اقول لكم ان لم يكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما